كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرْصَرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يا أَُّهََّينَ آمَنُوا لاَا تَتَّخِذُ بِطانَةَم مِن دُونِكُم لا يَألونَكُمْ خَبَالَ لَا يَألُونَكُم خَبَالَ وَُّ مَا عَنُِّم قَدَبَدَةِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفواهِهم قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ نْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ تؤمنون وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عض عليكم الانامل من